صلوات الله وسلامه عليهم وعلى من تبع هديه وصل على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فهذا المجلس في هذا المجلس الثاني في آآ شرح آآ هذا الكتاب الطيب المبارك وهو المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير الحافظ اسماعيل ابن كثير رحمه الله تعالى وأعتنى به جماعة من العلماء تحت إشراف. الشيخ الصفي يعني صفي الدين المبارك رحمه الله تعالى في الدرس الماضي بالأمس شرحنا المقدمه وهي حوت بعضا من علوم التفسير وأهم ما حوت هذه هذه المقدمه حتى يكون اخواننا على يعني درايا درايا ب يعني اطراف هذه المقدمة أن التفسير أن أصح يتفسير إنما يكون تفسير قرآني بالقرآن فما أجمل في موضع تجده مفصلا في موضع آخر وهذا أعلى التفسير فإن لم نجده في القرآن ففي السنه والسنة مبينة للقرآن لقوله تعالى إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله فان لم تجده في السنه ففي اقوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأن الصحابه يعني شاهدوا التنزيل وتعلموه من النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يعني مع ما اتهم الله تعالى من الفهم الدقيق ومن الحكمه ومن امتلاك هي نواصي اللغة، فان لم تجدوا فيه كلام في في لم فيه أقوال الصحابة في في أقوال التابعين وهذا هي أصح أنواع التفسير، ولذلك هذا النوع من التفسير يسمى بالتفسير بالماثور لأنه يعتمد لأنه يعتمد على الأصل، وهذا هي يضمن لك يعني آآ آآ آآ تنقية التفسير من الاهتمام ومن الإغراق. في مسائل اللغة او في مسائل النحو يعني او نحو ذلك فغالب تفسير الصحابة والتابعين تعتمد على النقل وتعتمدوا على الأزو ويصنف تفسير ابن كسير رحمه الله تعالى من جملة الكتب التي هي تعنى بالتفسير بالمأسو نعم فلا الله بسم الله الرحمن الرحيم يقال لها الفاتحه اي الكتاب خاطر وبها تفتح في الصلوات ويقال لها ايضا ضم الكتاب عند الجنود وقد ثبت في الصحيح عند الترمذي عن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين هو القران وام الكتاب وسبع المثاني والقرآن العظيم يقال لها السجود ويقال لها الصلاة عليه وسلم عن الصلاة وبين قال فسميت تلفه صلاه لانها شرط فيها ويقال لها رقيه لحديث ابي سعيد في حين بها الرجل السليم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك انها رقيه وهي ذكيه قاله ابن عباس القتاده وهو العاليه من المثاني على وهذه الصوره يعني طبعا وشرع في بياني يعني تسميتها انا سميت فاتحه الكتاب لأنها يفتتح بها يعني يفتتح بها القران ويفتتح بها الصلاه وكذلك هي ام الكتاب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال وهي مكيه قال ابن عباس وقتاده وابو العاليه لقوله تعالى ولقد اتيناك سبعا من المساني والقرآن العظيم وجه الاستدلال بانها مكية هنا أن هذه آية من, من صورة الحج وصورة الحج صورة مكية فدل على أنها يعني نزلت بمكة أنه قال ولقد اتيناك سَبْعًا من الْمَسَانِي هو القران العظيم وضابط القرآن المكي هو ما نزل قبل الهجرة سواء نزل في مكة أو في غيرها على الصحيح من أقوال أهل, أهل العلم والقرآن المدني هو ما نزل بعد الهجرة سواء نزل في المدينة أو في غيره نعم وهي سبع آيات بلا خلاف والبسمله ايه مستقله من كما هو عند وقول من الصحابه والتابعين من قالوا خمس وعشرون عشر في وَسُمْ يَتْمُقُ الْكِتَابِ لِأَنَّهُ يُبْلَوْنِ كِتَابَتِ هَذِ النَّصَاحِ يَذْكُرُ هنا عدد الكلمات وعدد الحروف لأنه قد يختلف في عدد الآيات قد يختلف في عدد الآيات بين القراء والخلاف في عدد الآيات ليس هناك شيء زائد وإنما الاختلاف بحسب الوقف وحسب الوصل فقد يتم وصل آياتين معا على, على أنهما آية واحدة نعم وقد يا و... توقع على أنهما أياتان لذلك يذكر عدد الكلمات وال والحروف حتى يخرجك من الخلاف الذي قد يارد في عدد الآيات وليس هناك شيء زائد وإنما الخلاف هو في الوقف وفي الوصل في الوقف والوصل يعني أحيانا يصل آياتين أحيانا يقف على إحداه قال البخاري في اوليه تاثير وسمي الهم الكتاب لانه كتابتها في المصاحف ويبدا في الصلاه وقيل ان تسميتها بهذا لرجوع القران الى قال كل والعرب o, كل جامع o, والعرب o, كل جامع o, o, o, o, o, o, له o, o, o, o, جامع o, o, o, التي تجمع o, o, o, ويسمون o, الجيش o, التي o, o, o, o, لتقدمها أمام جميعها وجمعها ما سوى وقيل لأن الارض وجمعها وجمعها ما سوى وقيل لأن الأرض دشية منها روى الإمام وحسن عن أبو بريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أم القرآن هي أم القرآن وهي السكر المثاني وهي القرآن العظيم والا مشافه ان محمد الجزيري قد دل عليه وفسرها قائ هي ام البرهان وهي الكتاب وهي المثاني. السبع المثاني السبع بها في كل رقع يعني يعني تتكرر من التثنيه فلذلك سميت السبع المثاني لانها سبع آيات بلا خلاف ولكن سميت مثاني لانها يعني يخنى بها في كل ركعه يعني تتكرر رواه الامام احمد المسند عن محمد الله تعالى في المستدرك عن ابي سعيد المعينه رضي الله عنه قال كنت اصلي كنت أصلي يتعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن اجي حتى صليت قال فأتيته فقال ما منعك ان تذيني فقلت يا رسول الله اني كنت اصلي قال يقل الذي العالم يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم ثم قال له عينك اعظم سورة في القران قبل ان تخرج من المسجد قال ف بيدي فلما امرني اني يخرج من المسجد قلت يا رسول الله انك قلت لي انك اعظم سوره في القران قال نعم الحمد لله رب العالمين هي السفر المثاني والقران العظيم الذي نزل وهكذا رواه الطبري والمذونه والنسائي وابن حديث اخبره ابو المغاردي في فضائل القران عن سعيد الكدري رضي الله تعالى عنه قال كنا في مسير لنا فنزلنا فجاءت جارية فقال إن سيد الحي سهيد وإن نفرنا غويا فهل منكم راقب فقام معها رجل من كنا من كنا ما كنا نابنه برقيا فرقره فرقا ما كنا نابنه برقيا يعني من يعني أي ما كنا يعني ما كان يذكر بقبيح من أبنه أي عابه أبن فلان يؤبن بكذا أي يذكر قبيح. يبقى قوله ما كنا ينبن أي ما كنا يعني نذكره قبل ذلك بقبيح. No. فرقد فران فأمر له بثلاثين شدة وسفاها كبدان przed nami, kurny lew... A kontę? A kontę to wszystko, co w الله فلناطرن الذين تذكرناه للنبي الله عليه وسلم فقال وما كان يدريه انها رقيان اقسموا واضربوا لسانه حديث اخر رواه مسلم في صحيحه والنسائي في سننه عن ابن رضي الله قال بين رسول الله صلى عليه وسلم فرفع جريه مصاره إلى السماء فقال هذا باب قد فقش من السماء من فقش قال فنزل من غلكم فأهتم نبي صلى الله عليه وسلم فقال أبشر بالنوعين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك ثانية الكتاب وخواتيم سورة الضقارة لم تقرا حرفا منهما الا توكيده وهذا لغه النسائي والمسلم نحوها حديث اخر وهو عن رضي عليه وسلم قال من صلى صلاه فيها ام القران فهي ثلاثه غير نكون فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاه بيني وبين فاذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله واذا قال الرحمن الرحيم قال الله فاذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي وقال مره فوض الي عبدي فاذا قال اياك نعبد واياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي فاذا قالت لنا الصراط المستقيم الذين انعمت عليهم وَأَكَرَارُ مَسَدِيٌّ وَفِنَرْضٍ عَنَ مُسَدِيٌّ وَالْمَسَدِيٌّ لِي لِعَبْدِي الكلام على فضل صورة الفاتحة وهذا يقول لك على أن وفي حديث أبي سعيد بن المعلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لو علمنك اعظم صورة في كتاب الله تعالى وكذلك يعني ورد من قوله صلى الله عليه وسلم أي آية في كتاب الله اعظم عندما سأل فسال أبي رضي الله عنه فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم قال ليهنك العلم أبا المنذر وهذا يدلك على أن القرآن يتفاضل بعضه على على بعض ولا حرج في ذلك لأن يعني القرآن نسبتين نسبه القران الى المتكلم به وهو رب العالمين سبحانه وتعالى فالقران كله شيء واحد لان الله جل وعلا تكلم به جميعا وهناك نسبه اخرى نسبه الى ما يتضمنه القران بحسب المعاني وبحسب معاني التوحيد التي يتضمنها فهنا ياتي التفاضل فهنا ياتي التفاضل ومن هنا كانت سوره الاخلاص يقول هو الله احد تعدل ثلث القران لانها تضمنت من معاني التوحيد ومن معاني الالوهيه ونفي الشرك عامه الله تعالى ما لم ما, ما يتضمن غيرها فمن هنا ياتي التفاضل إذا التفاضل ياتي بحسب المعاني التي التي تضمنتها كل سوره وهنا صح التفاضل اما من جهه نسبه القران لقائله وهو رب العالمين سبحانه وتعالى فالقران كله شيء واحد نعم الكلام على ما يتعلق بهذا السقيف مما يخص وهو انه قد اطلق فيه لفظ الصلاه والمراد في ولا كما وهكذا قال في هذا الحديث قصرت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين لي ونصفها ثم بين تفصيل هذه القسمه في قراءه الفاتحه فدل على عظمه القراءه الصلاه وانها من اكبر اركانها العباده منها وهو كما أطلق في وقرآن الفجر إن الفجر كان صلاة الفجر كما جاء به الصحيحين أنه الليل النهار يويدو بهذا أن أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الصلاة على الفاتحة. في الحديث قال في قوله تعالى قصمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين والمعلوم أن الفاتحة هي أن قراءة الفاتحة هي ركن من من أركان الصلاة فلما أطلق الصلاة التي هي الكل على الجزء دل على أن قراءة الفاتحة هي من أعظم أركان الصلاة لذلك أطلق عليها صلاة نعم فدل هذا كله على أن هذا من أركان الصلاة وهو تطبيق النور وقد دل عليه الخليف المذكور في قال صلوات الله وسلامه عليه من صلى صلاه لم يقرا فيها من القرآن فهي خلاج والخلاف هو الناقص كما فسر به في الحديث غير تمام كما فسر به كما فسر به في الحديث غير تمام وايضا ارتبك في الصحيفين عن عبادة بن الصادق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاه ان لم يقرا بفاتحه الكتاب وفي صحيحين خزينه وابن حبان عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجذب صلاه لا يقرا فيها بالقران والحديث في هذا الباب كثيرا فعلى المصري أن يقرأ فاكحة الكتاب إماما كان أو مهتوما أو منفردا في جميع الصلاوات وفي كل ركعه ولا أولا احيانا تجد النفي لا صلاه لمن لم يقرأ بفاتحه الكتاب فهل كل نفي مثل هذا يريد معناه نفي الصحة أم انه احيانا يأتي هذا النفي ويراد به نفي الصحة من الأساس؟ وأحيانا يأتي بنفي الكمال ففي هذا فهنا في يعني ضابط هذا من ذك إذا عاد النفي على ركن من أركان العبادة أو على شرط من شروطها فالنفي هنا نفي يعني نفي الصح مثل هذا الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فالنفي فال فالنفي هنا عاد عليه عاد على آآ يعني آآ ركن من أركان الصلاة وهو قراءة الفاتح فكون نفي مواردنا نفي الصلاة يعني الصلاة لا تصح وإذا عاد النفي على أمر خارج عن أركان الصلاة وشروطها فالنفي يكون نفي الكمال مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة وهو يدافع الأخبسين فهنا هنا نفي أيضا لكن النفي هنا عاد على أمر خارج عن الصلاة وهو مدافعة الأخبسين فهذا يشغل عن الصلاة فيكون النفي هنا نفي الكمال يعني له صلاة كاملة فهمنا هذا؟ فضبط هذا من ذلك أن النفي إذا عاد إلى ركن الشيء أو إلى شرط فالنفي هو يعرض به نفي الصحة وهو يعني يعرض في البطلان وإذا عاد إلى أمر خارج عن الأركان وعن الشروط كما في هذا الحديث لا الصلاة وهو يدافع الأخبثين فالنفي هنا نفي الكمال to jest pierwszy raz dla mnie. O tym, co jest w ان ذا بينتي يا ساتر بين بنت و بين ما دار من كاتب الجوالين الشديد وما من وهو ان الله تعالى يامر بمصانعه العدو الانسي والاحسان اليه ليعوده عنه طبعه الطيب الاصل الى الموالاه والمصافاه ويامر بالاستعاذه به من العدو الشيطاني لا محاله ان لا يقبل مصانعه ولا احسانا ولا ينتهي برهانه ابن ادم بشده العداوه بينه وبين ابيه, وبين أبيه ادم بشدة العداوه بينه وبين ابيه آدم من قبله كما قال تعالى يا بني آدم لا يفتمنكم الشيطان كما أخرج بولكم من الجنة وقال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتفنوه عدوه إنما يدروا شفه ليكونوا من أصلاب السعير وقال أفتتفنونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بكسر الظالمين أدلاه وقد اقسم u ادم عليه السلام انه nie ulew, a وكذب فكيف na لنا وقد قال Fektyk, mój młody, lew, lew, lew, lew, lew, انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون ومع قوله فاذا قرات القران فاستعذ بالله للشيطان الرجيم اي اذا اردت القراءه كقوله تعالى اذا قمتم الى الصلاه فارسلوا وجوههم وايديكم الايه اي اذا اردتم القيامه والدليل على ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك قال انما افضل الصلاه على رسول الله صلى الله عليه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام بالليل في قال سبحان الله وبحمده وكبرا الله ولا اله ثم يقول لا اله ثم يقول اعون بالله السميع العليم انشطر الرجيم من هجزه ونفذه ونفسه ورواه ابو داود وقال هو شيء في هذا الباب رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزل في الصلاه قال الله اكبر كبيرا ثلاثا الحمد لله كثيرا ثلاثا سبحان الله بكرا واصيلا ثلاثا اللهم اليك نعوذ بك من الشيطان الرجيم من ونفخه قال همثه الموده ونفقه الكبر الشعر وقال ابن حدثنا علي بن المنذب قال فضيل عطاء عن عبد قال عن عن عليه قال اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزه ونفه, ونفه ونفه قال همزه الموتة ونفه الكبر ونفه الشعر ورد شفر أبو يعلى أحمد علي المثال الموصلين في المستهد عن قرية كعب رضي الله عنه همز الموتة وكذلك الموتة لا يزقون فيها الموتة الا الموتة الاولى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 في تمزع أنف أحدهما يعني تقطع من ال من الغيص تمزع أي تقطع كأن أنف كأن أنفه يوضع من شدة الغيص. وروى أبو عن فلانة في سورة الرضياء عنه قال استدار فلان عند النبي صلى الله عليه وسلم وجلس معه عدة جلوس. فاحدهما يصب صاحبه الضال قد احباب رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني لا اعلم كلمه لو قالها لذهب ما يجب لو قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقالوا للرجل الا تسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اني لست بمجنون وقال رواه ايضا مع مسلم طبيب الهدى والمساكين فنشئ في الاستعاذة يا خالد الكثير ونيطوق الدكتور يقول الدكتور, الدكتور هنا وموقفه كذلك في وفاق الاعمال يعني هنا يعني, يبين يعني فوائد الاستعاذة بمعنى أعوذ أن أن تبدأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فهذه تعصمك من الشيطان لأن, الله لأن الشيطان لا سبيل لك إلا لأنك لا ترى فلا سبيل لدفعه إلا, إلا بال... بالالتجاء لله عز وجل وكذلك من فوائدها نعم أنها تفيد جدا عند الغضب لأن الغضب من الشيطان والاستعاذ بالله من الشيطان سبيل لدفع هذا الغضب فهذه من فوائد الاستعاذة أنها تكون يعني عند التلاوة وطبعا يعني في قوله كما قال جل وعلا وإذا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله يعني إذا أردت القراءة وكذلك عند الغضب هي مفيدة جدا يعني هذه كلها من فوائد الاستيعاذ أن الشيطان لأن الله جل وعلا ذكر كيف تدفع الشيطان الإنسي هي بالإحسان الشيطان الإنسي من البشر تدفعه بالإحسان إليه فيرد الإحسان إلى ما عنده من خير ولما كان الشيطان الجني يعني لا سبيل له إلى الخير البت. فلا سبيل رفع إلا بالاستعادة بالله من شنفه مسألة وجمه العلماء على أن استعادة مستحبة ليست في المحتمة ليلة متالبها وحتى الرازي مع معطاء ابن أبي رباح وجوبها في الصلاة وخارجها في الصلاة وخارجها وجوبها في الصلاة وخارجها, وخارجها كلما أردت رأى a spędzaj w razie, الايه to, وهو wadliwie lejecie, to jest tak, że u ojca, u ojca, u ojca, u ojca, u ojca, u ojca, الا ojca, u ojca, ولان ojca, u فاذا قال اعوذ بالله من الشيطان ومن لطائف الاستعاذه انها طهاره للفم إما كان يتعاطاه من اللغو والرفيق وتقييد له وهو لتلاوه كلام الله وهي استعاذه بالله واعتراف له بالقدرة وللعبد بالضعف والعجز عن مقاومه هذا العدو المبين الباطل الذي لا يقدر على منعه ودفعه الا الله الذي خلق ولا يقبل مصانعة ولا يدار بالإجساد بخلاف العدو للنور الإنسان كما منت على ذلك آيات من القرآن في جلالة من المجال وقال تعالى إن عبادتي ليست تعريق السلطان وكفى ربك وكيدا وقد نزلت الملالكة لمقاتلة العدو البشري فمن قتله العدو الفاضي البشري كان شديداً ومن طهرmile العمو الباطني كان طريفا ومن غلبا العمو الضغيري كان ماجورا ومن طهرت العمو الباطني كان مفتونا أو مجورا ولما كان الشيطان يرى الإنسان بخيف لا يرى أستعاد منه بذ الذي يرىه ولا يراه الشيطان وهو الله سبحانه وتعالى والعدو الباطني هو الشيطان لأنك لا ترى والعدو الظاهر هو الإنسان الذي من طبيع الشر فصل والاستعارة هي انتشاؤه إلى الله تعالى والالتصاق بجنابه من شت كل لشر والعيادة تكون بدفع يكون بطلب جنب الخير ومعنى من أي او يصدني عن فعل ما امرت به او يخفني على فعل ما تهد عنه فان الشيطان لا يكفه عن الإنسان الا الله ولهذا امر الله تعالى بمصانعه شيطان الانس ومداراته باسناد الجميل اليه ليرده طوله عما هو فيه من الاذى وامر بالاستعاذه به من شيطان لانه لا يقبل نشوه ولا يؤثر في جميل لانه شرير بالطبع ولا يصح عتا الا للفقر وهذا المعنى في ثلاث ايات من القران الى اعلم رابعا قولوا في العرف خذ العفو واقم بالعرف واعذر عن جميل فهذا فيما يتعلق يتعاقب بمعامله من البشر ثم قال واذا ينذرك من الشروات نصب واستعن بالله تنهون عنه وقال تعالى في سورتي فأفلحك من رب ادفع بالك يا أحسن السيئة نحن أعلم بما نخفون وقال رب أعوذ بك من وقال تعالى في سورة حامي السجن ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالك هي احسن فإذا الذي بينك وبينه عالى ومنك وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا من حق عظيم واما ان تغدك من الشرطه نزل فاستعذ بالله انه هو السميع العظيم لعلك تسمع اسماء ل... لبعض الصور خلاف الاسماء الدارجه عندك فيقول مثلا في صوره قد افلح المؤمنون او في صوره حميم السجد وهي, وهي... وهي صوت يفصلت نعم. لان اسماء الصور ليست توقيفيه ولهذا يختلف فيها ف مثلا سولفته تجد الحافظ ابن كثير حينما الله يقول باب يعني يعني باب تفسير سوره بني بني اسرائيل فاذا اسماء السوره ليست توقيفيه ومن ثم يختلف فيها لأنها يعني يعني لم تنزل الصوره بالاسماء كاليا كالايات فمثل هذا يعني يتسمح فيه نعم الشيطان في ربه العالم المشترك انشطر الى نوعين فهو بعيد بطبعه عن طباع البشر وبعيد بفسقه عن كل خير وقيل مشتق من شاطى لانه مخلوق للنار ومنهم من يقول كلاهما صحيح في المعنى ولكن الاول اصح وقال سبويه العار تقول متشيطن فلان اذا فعل فعل الشياطين ولهذا نسمون كل من تمرض الجنين وإنسي وحيوان شيطاناً قال الله تعالى وكذلك جعل لكل نبي علوم شياطين الإنس والجن ليوشي بعضهم إلى بعض الزخر فالخول أروراً وفي مسنة إيمان أحمد عن أبي ذد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبك تعوذ بالله من شياطين الإنس والجند، فقلت أولئك شياطين معنهم. وفي صحيح مسلم عن أبي داود أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع فلات البقر والشماخ والكلب الأسود، فقلت يا رسول الله هذا الكلب الأسود من, من الأحمر والأسفار، فقال الكلب الأسود شيطان. والله جليل ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه راقب الذئب فجعل به فجعل فلا الا فنزل عنه وقال ما على عن نفسي اي انه موجود مطرود عن الخير كله كما قال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها هجوما للشياطين وقال تعالى انا زينا السماء الدنيا بزينته الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون الى الملا الاعلى ويخلفون من كل جانب دخولا ولا عذاب واصل الا من خطف الخاصه فاتبعه شهاب ثاقب وقال تعالى ولقد جعلنا في السماء وروجا وزينناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا باسترق السمع فأتبعوا شهابهم به إلى غير ذلك من الآيات وقيل رجيم بمعنى راجب لأنه يرجم الناس بالوسائل السيوار بلده والأول اشهر هو أصحر. بسم الله الرحمن الرحيم افتتح منها الصحابه كتاب الله واتفق العلماء على انها بعض ايه من سوره النبى ثم اختلفوا هل هي ايه مستقلة في اول كل سورة او من اول كل سوره كتبت في اولها او انها بعض ايه من كل سوره وممن خفي عنه أنها آية من كل سوره إلا براءه ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وابو هريره وعلي ومن التابعين عطاء ومروض وسعيد بن جبير ممن وبه يقول عبد الله المبارك في روايه عمرو وقال ليس غيرها من وقال ذكرت في اولي دول صوره الاهباء خالد بن وكيع مع ابن احمد بن حنبل بها في الصلاه فراها ليست من تجسيد ترى وكذا من قال انها هيئتها اولها من قال بأنها من الصور الله بلا بها مع وهو مازق طوائف من الصحابه والتابعين وكلمه المسلمين سلفا وخالفا فجار بها من الصحابه أرض وعباس عبد ابو بكر وابن عمر وابن عباس ومعاويه وحكيمه ابن عبدالله وابن هدي عن عمر وعلي ونفعه الخطيب عن الخلفاء الاربعه وهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وهو غريب ومن التابعين عن سعيد بن جبير وهو غريب لان الثابت عن الخلفاء الاربعه أنهم يعني يقولون أنهم يعني يرون الإسرار به أجل قالوا يا هو غيب يعني اللجل نقل الخطيب عنه الخلفاء الأربع ليس ي... أنهم يرون الجهر بالبسملة ليس بشابت لأن الشابت عنهم كما كما سيأتي هو أنهم كانوا ي... كانوا يرون الإسرار به ومن التابعين عن فعيد جبير معكمة وإنكلابة وزهري وزهري وعليم وابو وابي محمد وسعيد بن مسيد وعطاء وضروس ومجاهد وسالم بن محمد بن كعب بن وابي نذر بن محمد بن عامر بن وابي وائل وابن سيرين عمر العزيز بن وحبيب ومقصول عبد الله بن معفر بن وعبد الله بن معفر بن وعبد الله بن ومحمد ومسمر بن شنفية زادت معبد البرد وعبد البرد في ذلك أنها بعض الفاتحة فيشفر بها Wojna tutaj dorobiła się في z udziałem w tym, co się wtedy والحاكم في مستدركه udziałem w tym, co صلى wzięło, rioffi z udziałem الله صلى وفي صحيح البخاري عن الاستمال أن سئل عن اقتداء النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان اقتداءه مدد ثم قرأ باسم ثم قرأ الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم, الله ويبضو الرحمن ويبضو الرحيم وفي مسلم أحسن والسنة المذولة وصحيح ابن جزير ومصدر الحكم عن الله قال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 لغاتنا صدرت الثانية بسلم وفي هذه في وفي هذه التي في اجتزائه هذا القول عن عداد فاما المعارضات والمبايعات فلقد نظروا الكهف ولذا اصروا الى ان لا القوم وهذا هو ثابت المعاني ال24 وعبد الله بن مظفر وطوائف من سالفه التابعين والخلف وهمات ابو سعيد التوبي واحمد بن حنبل واعتقد بذلك ان واحتجت بما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاه بالتكبير والقراءه بالحمد لله رب العالمين وبما في عن انس بن قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ربي بكر وعمر وعثمان فكانوا يفتتتحون بالحمد لله رب العالمين Wolim ولا jaki jest الله jaki الرحيم في jaki ولا في ونسوه في التي رحم يعني مثل هذه الأقوال التي وردت الأقوال الشلاشة هل البسملة آية من الفاتحة أم أنها آية مستقلة يعني أتي بها في يعني أوائل الصور أم أنها ليست آية من الفاتحة هذه الأقوال لكل منها أدلتها لذلك ال ال يحفظ كثير من يقول فهذه ماخذ الأئمة وهي قريبة يعني الخلاف في هذا الأمر واسع الخلاف في هذا الأمر واسع ولا يحتاج إلى إلى الإنكار نعم لأن لهذه المسألة كلها يعني فيها في أدلة لكل هذه الأقوال سواء من جهر او أو من أصر بها فالأمر واسع وكل له دليل في هذه المسألة والأمر بهذا يعني يعني ي يستوي قال يعني يعني وهي قويبه يعني المسألة فيها واسعة إن شاء الله أما فيها واسعة. أم في خلاف فيها واسعين. أحمد الخندل في مسندي عن ربيعة النبي صلى الله عليه وسلم قال رثى بالنبي صلى الله عليه وسلم فقلت تعس الشيطان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل تعس الشيطان فانك اذا قلت تعس الشيطان تعاظما وقال بقوه صرعته واذا قلت بسم الله تصادر حتى يصير مثل الذباب وقد روى انسانيه في اليوم والليله وهو مردود في تفسيره عن اسامه بن عمير قال كنت رغيف النبي صلى الله عليه وسلم فذكره وقال لا تقل هكذا فانه يتعاظم حتى يكون ذباب ولكن كل بسم الله فانه يصغره فإنه حتى يكون كذبابه فهذا من تاثير بركه بسم الله ولهذا تستحق في اول كل عمل وقول فتستحق في اول القبله لما جاء وتستحق المساله عند دخول الخلاء لما ورد من الحديث في ذلك وتستحق في اول الوضوء لما جاء في حسنه الامام أحمد والسنن من روايه ابي هريره وسعيد بن زيد وابي سعيد المرفوعه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وهو حديث حسن وهكذا تستحق عند الاكل لما في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لربيبه عمر بن ابي سلمة قل بسم الله وقل بيمينك وقل بما يليك ومن العلماء من اوجدها ورحلت هذه وكذلك تستحق عند الجماع لما تصرحين عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو ان احدكم اذا اراد أن ياتي اهله قال باسم الله اللهم جنه الشيطان وجنه الشيطان ما رزقتنا فانه يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان ومنها هنا يكتشف لك ان القولين عند النحاس في تقدير المتعلق بالباقي في قولك باسم الله الوصف او فعل كما وكل قد ورد به القران اما من قدره باسم تقديره باسم الله ابتدائي فلقوله تعالى وقررته فيها باسم الله نجريها وموسها ان ربي لغفور رحيم ومن قضاه بفعل امرا او خبرا نحو ابدا باسم الله او جددت باسم الله فلقوله تعالى اقرا باسم ربك الذي خلق وكلاهما صحيح فان الفعل له دار من مصدر فانك ان تقدر الفعل ومصدر وذلك بحسب الفعل الذي سميت قبله ان كان قياما او قعودا او اهلا او شرطا او قراءه او هدوء او صلاه فالمشهور ذكر الله في الشور في ذلك كل تبركا وتقن واستعانة على الرحمن والتقول والله الجواب والالمجول لابد له لابد أن يتعلق بشيء فإذا قلت باسم الله الرحمن الرحيم فالجواب المجون يتعلق بي يتعلق بمحذوف يناسب المقام فلو كنت أكل بسم الله أكل أو أو بسم الله أكل واذا كنت اكتب فقلت بسم الله بسم الله كتابتي أو, او بسم الله اكتب واذا كنت اخطب فقلت بسم الله بسم الله يعني يا خطبتي او ابتدي يا خطبتي او او اخطب وسواء قدمنا المحذوف مصدر او فعل فهي الامر القريب يعني سواء قلت ابتدائي او ابتدي فالامر قريب إذا هي بسم الله جاء مجموع يتعلق بمحذوف يناسب يناسب, يناسب فعندما تقول بسم الله الرحمن الرحيم يبقى, يبقى بسم الله قراءتي أو بسم الله أقرأ تيمنا ويتبركا بذكر اسم الله عز وجل ولا يفكر اسم الله على قليل إلا كثره الله علم على ربي الغرقون عائزا يقال إنه اسم الأعظم لأنه يوصف بجميع الصفات كما قال تعالى هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب الشهادات هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحانه رائعا ما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم Feleksolę, الاسماء betytę, كلها صفات betytę. Kto na fali daję, polityk, esztem, że 20 lat, czyli kibu, witaj, polityk, wata, ulicz, ulicz, ulicz, ulicz, ulicz, ulicz, ulicz, ulicz, الله ulicz, ulicz, ulicz, ulicz, ulicz, ulicz, ulicz, ulicz,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 انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى الرحمن خلقت وشققت فمن وصلها وصلته ومن قطعها قال وانكار الرحمن لله وجد هما قال هذا هو وقيل ليس فعيل فان لا على مبالغه في الفعل سقوط ارض للرجل غضبا قد يكون بمعنى الفاعل والمفعول قال محمد ليس قال الله تعالى وكان للمؤمنين رحيما وقال ابن عباس همس أحدهما رحيقان احدهما اراد من الاخر اي اكثر رحمه وقال ابن جرير حدثنا السرير بن يحيى الثميني قال حدثنا عثمان بن زفر قال سمعت العصروني يقول الرحمن الرحيم قال الرحمن لجميع الخلق الرحيم قال للمؤمنين قالوا ولهذا قال ثم استوى على العرش الرحمن وقال الرحمن على العرش استوى فذكر الاستواء باسم الرحمن ليعم جميع خلقه برحمته وقال وكان بالمؤمنين رحيما فخصه باسمه الرحيم قال فدل على ان الرحمن أشد مبالغه في الرحمه بعمومها في الدارين لجميع خلقه والرحيم خاصه بالمؤمنين لك جاء في دعاء النور الرحمن الدنيا والاخره ورخيمهما وسمو تعالى الرحمن خاص به لم يسمه غيره قال كل من الله الرحمن أي من تدعو وقال تعالى وَفَعَلْنَا مَنْ أَصْرَنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ الرُّسُولِينَ أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ ولما تجهم يعني ادعى ما ليس له يعني ادعى شيئا يعني تكلف شيئا ليس له من من يعني الثياب الجهراميه وهي ثياب يمنه يعني ادعى ما ليس له ولما تجهم سيدنا الكذاب وتسمى الرحمن اليمان كسب الله جلب الكذب وشهر به فلنقه إلا بسيدنا كتبات فصار يضرب به المثل في الترب من اهل حضر من أهل حضر وأهل الوبر من اهل البادية والمعرار وعلى هذا فيكون تقديم في صف الله الذي لم يسمى به أحر الغلور ووصفه أولا ووصفه بالرحمن الذي منع من صفية به لغيره ووصفي أولا؟ وعلى هذا فإن تقديم مستلله الذي لم به أحد غيره ووصفه اولا ووصفه ووصفه ووصفه أولاً الرحمن الذي منع من تفسير به لغيره كما قال تعالى وليبر الله أول الرحمن أي من تجرف له الأسمه وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ وَلَتَتَّبِعُنَّ عَلَىٰ ذَٰلِكَ إِلَّا مَن تَشَاءَ اللَّهُ ۗ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ فَإِنَّ بِهِ لَقَدْ رَسُولٌ والخاصر أن اسمه تعالى ما يسمى به غيب ومنها ما لا يسمى به غيب كاسم الله والرحمن والخارج والرأسة والأخودات فلهذا بدأ اسم الله ووصفه بالرحمن لأنه أخص وأعرف من الرحيم لأن اسمية أولاً إنما تكون بأشرف اسمات فلهذا بدأ من أخص وقد اختلف في سبب ذلك اما رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقطع القراءه او يصعد طبعا هو افاض المؤلف رحمه الله تعالى في في بيان اسم الله الرحمن واسم الرحيم ويعني خلاصة لما قال أن الرحمن الرحيم يعني كليهما يعني, يعني من أسماء الله جل وعلا لكن الرحمن لا يسمى به لا يسمى الله او الرحمن وأما الرحيم فقد أطلقه على غيره ولكن حتى لو أطلق على غيره ليس الرحيم كالرحيم كما أطلق على نفسه يعني ليس كمثل شيء وهو السميع البصير وأطلق على الإنسان كذلك يعني هل أتى على الإنسان حين من الدارة لم يكهد شيئا مجهور إن خلقنا الإنسان من نطفة إن أمشاج أن يرتدي فجعلناه سميعا بصير وليس السميع يعني كالسميع ولا البصير كالبصير يعني التشابه في, في يعني من اسماء الله الذي قد تشابه مع اسماء الخلق لا حرج في ذلك لانها يعني لان المعاني مختلفه انه ليس كمثله شيء والرحمن هو الذي عمت رحمته الخلائق جميعا وهو اشد مبالغه فعلا في التصافي بصفه الرحمه والرحيم الذي يخص برحمته المؤمنين لقوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما فذا حصل نقل نعم Alfredo لله رب العالمين قال ابو جعفر بن جليل معنى الحمد لله الشكر لله خالصا دون سائر ما يعبد من ودون كل ما ضاع من خلقه بما انعم على عباده من النعم التي لا يزين العدد ولا يشرك بعددها غيره احد في تصحيح الآلات بطاعته وتمكين جوارح اجسام المكلفين لاداء فرائضه مع ما بسط لهم في دنياهم من الرزق ووذاه من نعيم العيشيه من غير استحقاق منهم ذلك عليه ومع ما نبثهم عليه ودعاهم اليه من الاسباب المؤديه الى زواج الخلود في ذلك القاضي في النعيم المتين فيربنا الحد على ذلك كله أولا وآخرات وقال من جرير الحديد الحمد لله ثناء أثنى به على نفسه وفي ظلمه أمر عباده أن يثنوا عليه فكأنه قال كونوا الحمد لله قال وقد قيل ان قول القاضي الحمد لله ثناء عليه باسمائه الحسنى وصفاته العلى وقوله الشكر لله ثناء عليه بنعمه وآياته والتحقيق ان بينهما عظوما وخصوصا فالحمد اعاء من الشكر من حيثما يقعان عليه لأنه يكون على الصفات اللازمة والمتعدد تكون حفظته لفؤوسيته وحفظته لكاره وهو أخصص لأنه لا يكون إلا بالقول وشوء أعمل في ما يطعان عليه لأنه يكون بالقول والفعل والنية وهو اخص لأنه لا يكون إلا على صفات متعديه لا يقال شقته إفوصيته، وتقول شقته على قامه وإحسانه الي هذا حصل ما أخبر الله به معنا. وقوله النص. والصف أعام من الشكر وقال في الشكر هو الثناء على المفسد لما أولاد من المعروف، يقال شكرته هو شكرت له وبالله أفضل وأما المفسد فهو أعام من السفد لأنه يكون لسي وللميت وللجماد أيضا كما يمتشف معار والمكان من خلالك. ويقوم قبل وعلى صفات المتعدية أيضاً الحمد لله يوم بالعالمين الحمد الألف والله من كما سيأتي والحمد هو الشناء على الله عز وجل باللسان والحمد محمود لله عز وجل محمود لله سبحانه وتعالى ذكر ولك الفرق بين الحمد وبين الشكر فقال بينهما عموم وخصوص وجهي والعموم والخصوص الوجهي يعني أحدهم يكون أحياناً عام من جهه ويكون أخص من جهة فكون الحمد باللسان فهو أخص من هذه الجهة لماذا؟ لأن الشكر يكون باللسان وبالجنان وبالجواح كما قال القائل افادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة فكون الحمد باللسان فقط وكون الشكر باللسان وبالجوارح فمن هذه الجهة فالشكر أعم من الحمد طيب وكون الحمد, ثناء على وكون الحمد ثناء على الله جل وعلا على يعني, يعني صفاته سبحانه وتعالى وعلى أفعاله فالحمد والشكر يكون فقط على صفات المتعدية الشوك يكون على الصفات التي انعم الله جل وعلا بها على على العبد فالحمد من هذه الجاء أعم لانه يكون على صفاته اللازمه سبحانه وتعالى على افعاله اللازمه له وعلى صفاته فيحمد على قضائه وعلى قضاه وعلى, وعلى ربوبياته وعلى اولويته ويحمد كذلك على افعاله في خلقي فالحمد في هذه من هذه الجاء أعم اذا هذا لما عندما يكون الشيء عاما من جهه وعندما يكون عاما من جهة واخص من يمجات اخرى فيقال بينهما عموم وخصوص وجهي, عموم وخصوص وجهي. فالذي وجه بين الحمد والشكر عموم وخصوص وجهي اما العموم والخصوص المطلق يختلف العموم الخصوص المطلق يعني واحد عام الخاص داخل فيه فذا يسمى عموم وخصوص مطلق لكن عندما يكون عندما يكون عاما من وجه وخص من وجه اخر فيكون بينهما عموم وخصوص وجه كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى نعم يطوع قلبي للحديث مع Wtedy قال druga osoba, która jest w tobie, to ona jest w قلت يا رسول الله الا انشدك محامي لحمد بها ربي تبارك وتعالي فقال اما ان ربك والله الجندى وهو ابو عيسى حافظ الجليل والنسائي وابن ماجه من حديث اسره عن قلحه بن فراش عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الذكر لنا الى حديث الله وأفضل الدعاء الحمد لله وقالت المدير وحسن الضالب وهو عن مع مناس الدمالة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انعم الله على عبد النعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطى أفضل مما أخذ وفي سنة عن ابن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدثه ان عبدا من عباد الله قال يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك سلطانك فعطلت من ملكين فلم كيف يكتبانها فصاحبا الى الله يا ربنا ان عبدا قد قال مقاله الهادي قال الله هو اعلم بما قال ماذا قال لكن سبح يا رب كما يوجد في جزء 20 من سورة طه فاق الله ربنا وكبر رسلكنا طالعين حتى يقضي في هذه في فهم استدلال جميع الفاسنات في وصفوفه العالم لك you الاموال وله يدوجع الاموال بالسني وربه في وعلى المتصرف فهم ذلك صحيح في الله. ولا والعالم جبر عالم وهو كل موجود سوى الله عز وجل والعالم جبر لا وسع له باللفة والعوالق أصناف في السماوات وفي وكل عالما أيضا. العالم عبارة عن ما يعقل. وهو ولا يقال للبهائم عالم وعن زيد بن اسلم العالم كل ما له غوص ترفرف وقال الرثاثه رب العالمين كل صدف عالم وقال الزجاج العالم كل ما خلق الله في الدنيا والاخره قال القرطبي وهذا هو الصحيح انه شاهد لكل عالم. كقوله العالمين كقوله قال فرعون وما رب العالمين قالوا السماوات والأرض وما بينهما إن والعالم مشتق من العالم قلت لانه عالم دار على وجود خالقه وصانعه التي ذكرت لنا في تفسير معنى العالمين فالقول الراجح في هذه الأقوال أن العالمين جمع عالم والعالم كل كل موجود سوى يسوى الله عز وجل فالقول الذي قاله قتادة رحمه الله تعالى أنه قال كل صنف عالم يعني يشمل كل موجود يسوى الله جل وعلا وهذا يشمل جميع الأقوال التي ذكرت فقول الفراء وأبي عبيد أن العالم عبارة عن ما يعقل يطلق ذلك على غير العاقل كما قال جل وعلا يعني رب السماوات والأرض وما بينهما ان كنتم مقني وفيها وما بينهما فيها العاقل وفيها غير العاقل إذن القول الراجح في يعني بالعالمين العالمين يعني الجمع عالم هو كل موجود سوى الله عز وجل كل مخلوق سوى الله عز وجل يطلق عليه عالم سواء كان يعقل أو لا يعقل سواء له روح ترفف أو, أو, أو ليس له روح كل ذلك داخل لأن الله جل وعلا هو رب كل شيء سبحانه وتعالى نعم ذلك قول القرطبي قال وهذا هو الصحيح على قول قتادة أنه كل موجود سوى يعني يسوى الله عز وجل فهذا قول واجه نعم الرحمن الرحيم وقوله تعالى الرحمن الرحيم تقدم الكلام عليه بالبسمله بما اغنى عليه عادلا قال الاوروبي إنما وصف نفسه بالرحمن الرحيم بعد قوله العالمين ليكون من باب القرن الترخيم بعد التربيب كما قال تعالى بل العباد اني انا الغفور الرحيم وانا عذابي هو العذاب وقوله على إن ربما تسليه للقر وإنه الأفور الرحيم قال فالرب فيه تربيبه والرحمن الرحيم تربيبه وفي صحيح مسلم عنه برؤية القلب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المؤمن ما عند الله من الرحومة طمع في جنته ولو كافر ما عند من ما ملك يوم الدين وتخصيص الملك بيوم الدين وتخصيص البيت وتخصيص البيت ليوم الدين لا يكفيه عما عدا لانه قد تقدم الاخبار بانه رب العالمين وذات تعدد في الدنيا والاخره واذا اضيف الى يوم الدين لانه لا تنعي حمد مالك الا ولا يتكلم احد الا بإذنه كما قال تعالى يوم الضروج والملائكة صفا لا يتكلمون إلا الذين أجل الله الرحمن وقال صلاة وقال تعالى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمعوا إلا همسا وقال تعالى يوم أنت لا تكلم نفس اللي بديه فبيرت شكيم وسعيد وقال قشق عن عباس ما في يوم الدين يقول لا يبدو أحد معه في ذلك اليوم شكما في الدنيا طبعا يعني تخصيص الملك يعني بيوم الدين لأن في الدنيا يعني ينازع رب العالمين سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك اذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا احيي واميت قال إبوهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي من المغرب فبعت الذي كفر وينازع كذلك في يعني حكمه وفي, وفي قدره في الدنيا هذا لكن في هذا اليوم الجميع, الجميع مستسلمون لله عز وجل وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تنصرون بل هم اليوم مستسلمون لذلك جاء قوله تعالى لمن الملك اليوم الملك اليوم لله الواحد ليس لا يدعي أحد في هذا اليوم شيء، فلذلك هذا وجه تخصيص يعني بيوم مالك يوم الدين. نعم. قال: ويوم الدين يوم الحساب الخالق وهو يوم القيامه يدين بأعمال خير وخير وجمع خير إلا عن عنه وكذلك قال: ويوم أصحابه تبعين والسلف وهو ظاهر. والملك في الحقيقه هو الله عز وجل قال الله تعالى هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام وفي الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا اخنع اسم عند الله رجل تسمى بملك الاملاك ولا مالك الا الله اخنع اوضع واحقر و... ي... وفيهما ما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأخذ الله الأرض ويأخذ سماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض أين المزطارون أين المتكببون وفي القرآن العظيم لملك كل يوم لله الواحد القهار فأما تسكيره غيره في الدنيا بملكه فعلى سبيل المجاز كما قال تعالى ان الله قد وعد لكم طيرها وكان وراء ذلك الجعل فيكم تنبيه او ملوكا وفي الصف مثل الملوك على ميسكرا يعني مثل الملوك على على مثل الملوك على الاسرة والدين والجثاء والنشاء كما قالت يعني, يعني الملك اسم مشترك بين الله جل وعلا وبين خلقه وليس الملك كالملك ملك الله عز وجل ملك تام لا يخرج عن ملكه شيء اما ملكه غيفه هو ملك غيره فملك ناقص حسب ما يملكه حسب ما ملكه الله سبحانه وتعالى نعم والدين والجثاء والنشاء كما قال تعالى يومئذ وفيض الله من الثلوث وقالوا ائنا لبديون اي مجزيون حاسبون وفي الحديث الكنيسه من زاد نفسه وعمل لما بعدموه أي حاسبوا نفسه كما قال عمر رضي الله عنه حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وزنوا انفسكم قبل ان توزنوا وتأهبوا بالعرض الاكبر على من لا تخفى عليه اعمالكم يومئذ تراقبوا نباتا ثابت وخافيا إياك نعبد وإياك نستعين والعبادة تسيل من والعبادة تسيل واجب من معبد معبد وفي الشرع والدين كله يرجع الى هذين المعنيين وهذا كما قال بعض السلف الفاتحه سر القران وسر هذه الكلمه اياك نعبد واياك نستعين فالاول تغرق من الشرك والثاني تغرق من الحول والقوه وتفويضه الى الله عز وجل وهذا معنى في وين ايه من القران كما قال تعالى فاعبده وتوكل عليه وما ربك لغافلين عما تعملون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 إذا في قول تعالى إياك نعبد وإياك نستعين يعني التعبير دقيق فقدم المفعول لافاده الاهتمام وافاده الحصر أصلا نعبد اياك ونستعين بك فلما قدم المعمول أفاد أفاد الحص أنه لا يعبد يسوى ولا يستعان به ولا يستعان بغير فيما لا يقدر عليه إلا الله وأعظم دعاء كما قال شيخ الإسلام ابن, ابن تيمية رحمه الله تعالى أعظم قال تاملت أدعية القرآن فوجدت أنفعها إياك نعبد وإياك نستعين لأن التوحيد عبادة واستعان والعبادة حق لله عز وجل لا تكون لغيره والاستعانة كذلك لا تكون إلا به فيما لا يخدو عليه إلا الله وسبها أنك لا تستطيع ان تعبد الله جل وعلا الا إذا اعانك على عبوديته لذلك قال فاعبده وتوكل عليه توكل عليه في ان يعينك ومعنى التوكل ان تكل اليه امورك وان يعينك على يعني عبوديته وكما قالت تعالى رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذ وكيلا يعني تكل اليه جميع اعمالك لان هذا هو هو الوكيل من تكل اليه امرك فكذلك فاتقذوا وكيلا تكلوا إليه جميع عمالك إذا في, ال... في هذا الدعاء وهذا هذا الصف الفاتحة كما زكر الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين هذا يشمل الدين كله ويشمل التوحيد لأن التوحيد كما ذكرت لكم عبادة واستعانه قال وتحول الكلام من الغيبة إلى الحضور يعني عندما تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هذا كله على ضمائر الغيبة تحول الامر مباشره اياك نعبد واياك نستعين تحول إلى الحضور فقال هذا هذا يسمونه في اللغة التفات وهو يعني يضرب من ضروب البلاغة وفي تشويق للسامع وفيه ولكن ليس فقط فوائد الالتفات مجرد التشويق وانما اردت به هنا أنه لما اثنى على الله جل وعلا لما حمده واثنى عليه ومجده نعم فهنا اقترب من رب العالمين سبحانه وتعالى فخاطبه بلفظ الحضور إياك نعبد وإياك نستعين هذه من الفوائد الجميلة التي دائماً هتجد يتجد في كلام الحفظ من كسير رحمة الله تعالى كثيراً من الفوائد اللغوية واللطائف والإشارات التي تجعلك يتحس, يتحس بحلوة القرآن نعم. وفي هذا دليل على أن أول سوة قبر من الله تعالى بالثناء على نفسك الكريمة وأشهد أن عبادي بأن دفنه عليك بذلك ولهذا لا تصح صلات من لم يقل ذلك وهو قادر كما جاء في الصحيحين عن عبادة الصادق قال الله صلى الله عليه وسلم لا بين Nyspokywa mi, nyspokywa mi, wa nyspokywa mi, wa mi ambi masada قال هذا يعني رحمه الله تعالى له هنا توجيه لطيف جدا يقول إذا قرات الفاتحة يعني يعني فقف عند كل ايه فاذا قلت الحمد لله رب العالمين قف حتى تسمع كانك تسمع كلام الله عز وجل فهو يقول حي حمدني عبدي واذا قلت الرحمن الرحيم تسمع كلام الله جل وعلا تقف وتسمعه يا بقلبك أثنى علي عبدي وكذلك مالك يوم الدين يا عبدي فهنا هذا يعني قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين كثير من الناس ما بين لا ينتبه في الصلاة إلا بعد قراءة الفاتحة يعني لما تقرأ الفاتحة ويبدأ, ويبدأ يتابع يبدأ يعني الصلاة بعد بعد قراءة الفاتحة على أن الفاتحة هي أم الكتاب وهي أم يعني وهي متضمنة لجميع المعاني التي تضمنها الكتاب وهذا يجعلك أنك أنك طلعها بي يعني بسمعك وقلبك ونروحك فهي يعني سوء الصلاه ولذلك لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب <تصفيق> قال الضخم قال الضخم عليكم رضي الله عنه ايات نعبد يعني ايات الوحي ونخاف والرجوم يا رب لا غيرك وان ايات على العباد وعلى ضروبنا اياه وقال مقلته بان عبده والهيه المستعين يامركم ان تذلوا العباده او تستعينوا على ضروبهم واننا قدمنا ان عبده على الهيه ما هو وقد سمى الله رسوله صلى الله عليه وسلم بعبده في اشرف مقامته فقال الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب وانه لما ارتفع الطباء يدعوه سبحان الذي اسرى بعبده ليلا فسماه عبدا عند انزاله عليه وعند قيامه في الدعوه واسرائه به وهذا استضراب من, من, من الحفظ النكاسي رحمه الله تعالى ليدلك على أن العبودية هي الشرف العظيم للعبد ولذلك خطب الله النبي صلى الله وسلم في أشرف المقامات بالعبد فخاطبه في مقام الأسراء سبحانه الذي أسرى بعبده وخطبه ب... ب... بعبده في مقام الدعوة وأنه لما قام عبد الله يدعوه إذا العبودية هي الكمال للعبد فكلما حقق العبد من عبودية الله عز وجل واشتهد فيها كلما ارتقى وكلما على وسمى وأرشدت الريان بعبادته أربعة يدين في بتكليل خلفه حكى يقول ولقد علم يقول كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه امر فزع إلى الصلاة لأن العبادة فيها انشراح الصدر وفيها سكون للنفس و...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 لانه مؤجل لحاجتي وان جاء لي ولهذا اليه يا الاحمد وقد يكون سؤال حال السائل واحتياجه، وقد مع ذلك ويكون بمجرد الثناء على مسؤولك قول الشاعر أأذكر حلفتي أم قد كفاني حيارك المجينة كالخيار إذا اثنى عليك المرء يوما كفاه من تعبون الثناء يعني هو, هو هنا يبين لك لماذا تأخر الدعاء بعد الحمد وبعد الوصف يعني بعد الحمد الله جل وعلا وبعد يعني وصفه يا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصورات المستقيم تأخر لأن أكمل أحوال السؤال أن يثني السائل على رب العالمين سبحانه وتعالى وهذا إرشاد من الله عز وجل هي العبادة أنك لا تبتدئ في الدعاء بيسؤال المسألة إلا بعد أن تحمد الله جل وعلا وتثني عليه فهذا أكمل, أكمل ما يكون الدعاء وهنا يعني تتعلم الأدب في هذا من هذه السؤال وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم في شيء يحمد الله ثم أثنى عليه وبعد ذلك تكلم، فالأدب في الدعاء أن يتحمد الله سبحانه وتعالى وأن تثني عليه ثم بعد ذلك تذكر سؤالك كما تعلمت في هذه السؤال <تصفيق> ان لي nostro otto no stati فتضمن معنى الهنا او الفنا او الرخنا او العنا فتضمن معنى الهنا او الفنا او الرخنا او العنا اي وقد تعدى الى قوله تعالى اجتنبوا وادلو الى الصراط المستقيم فادوهم الى صراط وذلك بمعنى الشهر والداء وكذلك قوله وانك تهدي الى صراط المستقيم وقد تعدى لله بقول اهل الجنه الحمد لله الذي هدانا لهذا اي وفقنا لهذا وجعلنا له اهلالا واما الصراط المستقيم فقال الامام ابو جعفر بن الجليل اجمعت الامه من اهل التاويل جميعا على ان الصراط المستقيم هو الطريق الواطح الذي يعوج الجليل وذلك في نورة جميع العرب فمن ذلك قول جريد ابن الخصي الخطفين أبيهم على صراط إذا عواجل الموارد مستقيق إذا عواجل موالب مستقيق قال والشواغن على ذلك أكثر من الطفا قال ثم تستعيبوا العرب الصراط فتستعيبوا في كل قول وعمل فانظر في كل في كل قول وعمل مستقيم سمعان رضي الله عنه عن رسول الله عليه وسلم قال وعلى الابواب ذكور وخاء وعلى هذا الصراط داع يقول يا ايها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا جهدا وداع يدعو لفوق الصراط فاذا اراد الانسان ان يفتح شيئا تلك الابواب قال ويحك لا تفتحه فانك ان فتحت المبتدئ الحولي فالصراط الاسلام والصغار الله والابواب المفتحه حال الباط وذلك الداعي على راس ظراف الكتاب الله ودعم الفرق الضاقه الواقع بالباط في علم فكيف يسكن من في كل وقت من وغيرها وهو بذلك فهل هذا لا لما الله تعالى فإن العبد مستقيم في كل ساعة محاله الى الله تعالى في تذليته على فيها وتفكوته وسجيته منها واستقراره عليها الله انما فتف الى الاجابه التائي الى الاعد ولاسيما الطه المستن استغله اليه انا الليل واطاف الظلام والكتاب الذي وليس ذلك من da, jak mi لان المراد pasyli, والاستمرار fazie, على gdy على على ذلك وقال تعالى: to władzę, وهب لنا من انك انت المهان. فمعنى قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراف الذين عمت عليهم ويلي مكتوب عليهم ولا وقد الحديث فيما الصراط المستقيم الى ان الله يقول هذا عبدي وقم تعالى ومن عليه وصدرات ذلك من الله وهذا من تفسير القران بالقران فاهدنا صراط المستقيم وهو هو الاسلام ومن فسره بالقرآن صحيح و... وهما يمتلازمان فالإسلام جاء بالقرآن والقرآن داعي إلى, إلى الإسلام آه وهنا أيدنا الصراط المسلم الصراط الذين أنعمت عليهم هنا مجمل من هم الذين أنعمت عليهم ذكرهم في سورة النساء فهذا من تفسير القرآن بالقرآن فما أجمل في موضع فصل في موضع آخر وقولوا تعالى أبي المخلوق عليهم المعنى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم ممن تقدم وصفهم ونعقوهم وهم اهل الولايه والاستقامه والطاعه لله ورسوله واقتفاء اوامره وترك نواهيه وزواجره غير صراط المطلوب عليهم وهم الذين وهم الذين فقدوا العلم فهم هذمون في الظلام لا يهدون إلى الحق وأكد الكلام في ليدل على أن ثمة مسلتين فسلاه وهما طريقة اليهود والنصارى ليشتري كل واحد منهما فإن طريقة أهل الإيمان مستملة على العلم الفقير والعالى واليهود فقط العلم والنصارى فقط العلم ولهذا كان الغضب لليهود هو الضلال للمنصره لان من عين وترك استحق الغضب بخلاف من لم يعلم والنصارى لما يكونوا قاصدين شيئا لكنهم لا يهتدون الى الطريق لأنهم لم ياكل الامر من ذلك وهو اقتناع الشرطه والنصارى لما كانوا قاصدين شيئا لكنهم لا يزدونه إلى طريقه انهم لم يأتوا الأمر من بابه وهو اتباع الحق أضل وكل من اليهود والنصارى غالب تطلوب عليه لكن أخص أوصات اليهود الضبط كما قال تعالى عنه من لعب الله وخاطب عليه وأخص أوصات النصارى والغلال كما قال تعالى عنه فقد ولد وولد وولد كثيرا وطلعوا مع سوى السبي وهكذا جاءت الاحاديث وذكرت وذكروا بعض الربين علي فمن علي يعني يتوجو قال فمن علي فلما رفع ورجل إلى جبهه ظر أن هو علي قال سليه شللا فسألته فأمر له يعني سأل يعني سألت النبي صلى الله عليه وسلم وهي أسيء فقال لا علي سلي والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد سئلاً فاعطاها صلى الله عليه وسلم نعم. فسألتم فاعمله قال أتني فقال لقد فعل فعلا ما كان أبوك فعله فإنه قد أتاه فلان فأصابه وأتاه فلان فأصابه فأتيته فإذا عند البراءة الموصياء. فأتيته الكلام هنا لعدي بن حاتم ما الله تعالى. أمم. فأتيته فإذا عند البراءة الموصياء. وذكر أولا من النبي صلى الله عليه وسلم قال فعرفت انه ليس بملك فعرفت أنه ليس بملك الكسرى ولا قيصر بملك كسرى ولا قيصر فعرفت انه ليس بملك ولا قيصر ليس بملك كسرى ولا قيصر فقال يعذيني ما افرطت ان يقال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 يطلبون الدين الحنيف قالت له اليهود انك لن تستطيع الدخول معنا حتى تاخذ لنصيبك من غضب الله فقال عن الغضب الذي اذنبه انك لن تستطيع الدخول معنا حتى تاخذ لنصيبك من سخط الله فقال لا استطيعه فاستمر على فكرته وجنب عباده التوثان ودين المشركين ولم يدخل مع احد من اليهود ولا النصارى وأما أصحابه فأقصوا ونفروا فيه أصرقية لأنه مجدده أقرب من دين اليهود إذنك وكان منه ورق نوفا حتى هذا الضوء من نبيه صلى الله عليه وسلم لما تعهد آمن بما وجد من الوقت رب الله وهنا في قول الله جل على الصلاة الذين أنعمت عليهم وعلمنا الذين يعني من أنعم, أنعم عليهم من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين فسألوا أن يهدئوا طريقهم ثم تتميما للسؤال غير المغضوب عليهم ولا الضالين يعني يعني وجنبني صلاة المغضوب عليهم وصلاة الضالين والنبي صلى الله عليه وسلم هنا في حديث في هذا الحديث فسر المغضوب عليهم مفسر الضالين فاللي المغضوب عليهم اليهود لانهم يعني علموا ثم تركوا فبؤوا بغضب من عل غضب والنصارى ينضالون لانهم عبدوا الله على جهل فقدوا العلم وتقديم غير المغضوب عليهم على الضالين لعدة أمور منها أولا لأنهم يسبقونهم زمنا فاليهود هي قبل النصارى ومنهم لأنهم احق باللعن والطرد من من النصارى لأنهم علموا ثم تركوا عمدا لكن النصارى جهلوا فلهذا هذا هو السر وتكرار النفي هنا لإفادة التأكيد غير المغضوب عليهم ولا الضالين يعني تجنب هذا وذلك فصل اشتملت هذه السورة الكريم وهي صلوا على حمد الله وتقديه وذنّق عليه بذكر أسمائه الفتنا المستذمة لصفاته العليا وعلى ذكر المعاد وهو وعلى إشاده عبده إلى سؤاله وتضرع إليه والتضرع من حوله وقوته وإلى إفلاس عبادته له بكونه جات التبار وتعالى وتنسيه أن يكون لهم شريك أو نظير أو مثيل وإلى سؤالهم يوم البداية إلى الصراط المستقيم وهو الدين القوي وتثبيتهم عليه حتى يفضي بهم ذلك إلى جواز الصراط الشسي يوم إلى, إلى, إلى, إلى جواز الصراط المفضي بهم إلى جنات النعيم في جوار النبيين والشهداء والصاغشين واشتملت على الترطيب في الاعمال الصالحه ليكونوا مع اهلها يوم القيامه والتخذير من مسالك الباطل لئلا يخشون مع سالكها يوم القيامه وهم المرغوب عليهم والضالون وما احسن ما جاء اسنان الانعام اليه في قوله تعالى صراط الذين انعمت عليهم وحدث الفاعل في في قوله تعالى غير المغضوب عليهم وان كان هو الفاعل بذلك في كما قال تعالى الم إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم الآية وكذلك اسناد الضلال الى من قام به وان كان هو الذي اضلناه بقدمه كما قال تعالى من ياتي له فهو المبدا بينت الاستدلال الاوليه وقال ان يقدر الله في يعمل من ايات الله جعل ان فناء الوجود في القدريه ومن ذلك على من من تؤكد في ذلك ان القران الذي تلي سر الحق من الباطل بين الهدى والضلال وليس فيه تناقض واختلاف لانه من عند الله تنزيل من الحكيم الود ذكر اللي يحفظنا كثير رحم الله تعالى عنا ان هذه هذه اللطيفه اهدنا الصراط المستقيم هذا الصراط الذي انعمت علينا فاسند الانعام لله سبحانه وتعالى فيه رد على المعتزل القدرية المعتزل القدرية قالوا هو لا يستطيع أن يهدي المهتدي ولا أن يضل الضال سبحان الله طب إذا كان الله جل وعلا لا يستطيع أن يهدي المهتدي ف يعني فيكون هنا في قول تعالى اهدنا الصراط المستقيم عبث. إذا كان لا يملك هذا يبقى ما فائدة الدعاء ثم إن هذا عجز في, يعني يعني في الألوهية والعجز لا يكون إلها إذن هذه الايات ترد على المعتزل القدريه الذين قالوا الذين أخرجوا اعمال العباد عن قدره الله سبحانه وتعالى فلذلك الهدايه عند اهل السنه هدايه التوفيق وهدايه الارشاد هدايه الارشاد التي يقوم بها الموصلون جميعا يعني هو لكل قوم من هاد واما ثمود فهديناهم يعني ليعدلناهم واما هدايه التوفيق توفيق القلب للخير يبقى الهداية هدايتان عند أهل السنة هداية التوفيق والإرشاد وهداية والهداية العامة الدلاله عند المعتزلة القدرية الذين يعني نفوا تقدير الله جل وعلا نفهوا خلق الله جل وعلا لاعمال العباد أن الهداية نوع واحد فقط هي الهداية العامة إذا هنا قولوا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم فأسند الانعام إلى الله جل وعلا نعم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يعني يعني وجددنا صراط الذين غضب يعني من غضبت عليهم وكذلك من اضللتهم دلاله على أن الهدايه والإضلال بيد الله عز وجل وده يثبت منهج أهل السنة والجماعة والجماعه الله جل وعلا من يهدي الله كما قال جل وعلا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا موشدا نعم اخر شيء في هذا الباب امم ف بيستحق واللي يفرض في حاجه بيقول Wolu panu واصحاب الورود والتدبيري على وجه انقاله سجد النبي صلى الله عليه وسلم قرا ولي المطلوب عليه والضامنين فقال ال امد لها صوته وللذين الى رفع صوته وقالت هذا والمقوم عليه القائدين قال امين حتى يسمع من يليه من الصف جويل فوقف وزاد فيه فيرتب بهمس المسجد ودار القوم والقائد هذا اسلام الحسن وعن بلال انه قال يا رسول Wz dokładnie speaking z told happy czyli 最後 Efetyaunku��öz lipsyn umas, w future i są, au dead nane minimum, to... stay يعني أو أمين يعني هذا هذا المشهور عند, عند عند عند هو الذي عليه العمل نعم. وسواء كان فريدة أو إمام أو مأمون وفي جميع الأحوال لمسافة الصفحةين عن أبي بريدة رضي الله عنه رضي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمين فإن هم من وقف أمينه تأمين الملك يوفى رغبة الناس فترمي التأمين, من التأمين. ولمسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال احدهم في الصلاه امين والملائكه في السماء امين فوافقت اجتالنا الاخرى وغفر له ما تقدم لثابته قيل بمعنى من وافق تامينهم تامين الملائكه في السماء وقيل في رساله وقيل في صلاه الاخلاص وفي صحيح مسلم يجمع كل هذا. أنا يعني من وافق تأمينه تأمين أملاك يشمل يشمل الزمان يعني بعد فراق الأم ويشمل كذلك الإخلاص لله جل وعلا فكل هذا يشمل كذلك في الإجابة. وفي صحيح مسلم قال مصنوعا إذا قال يعني هنا ولا الطايرين تقول آمين يجتمع بعضه وقال النبي معنا لا تخيب رجاءنا. وقال انفعون محمد اللهم لها الباب ويأتي بإذن الله جل تفسير سود الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله أجمعين